و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله أ م ا بعد فهذا هو الدرس الثامن في شرح متن عمده ا ل أ ح ك ا م من كلام سيد ا ل أ ن ا م صلى الله عليه وسلم وفي ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة يعني تكلمنا معكم ولازلنا في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى و انما لكل م ر ئ ما نوى و نعود و نذكركم بالذي مضى و قلنا ب أ ن الحديث قد ورد على ع د ة صيغ ورد ب ص ي غ ة إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و ورد ب ص ي غ ة ا ل أ ع م ا ل الاعمال بالنيات, وورد بصيغة الأعمال الأعمال بالنيات و كما قلنا لكم ب أ ن ه قد تقرر في أ ص و ل الفقه أ ن ا ل م ب ت د أ و الخبر إ ذ ا صدر ب ك ل م ة إ ن م ا أ و ك ل م ة إ ن م ا تفيد الحصر تفيد الحصر و معنى الحصر إ ن م ا اثبات الحكم في المذكور و نفيه عما سواه و كذلك لا تنافي بين قوله صلى الله عليه و سلم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و ا ل أ ع م ا ل بالنيات أ ي ض ا ل أ ن ن ا قلنا ب أ ن ه قد تقرر عند علماء ا ل أ ص و ل أ ن المبتدا إ ذ ا كان أ ح د أ ج ز ا ء الخبر أ و كان مساويا له ف إ ن ه يفيد الحصر أ ي ض ا فقولك إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و ا ل أ ع م ا ل بالنيات كلاهما يفيد الحصر كقوله صلى الله عليه وسلم ا ل إ س ب ا ل في ث ل ا ث ة فلو قال إ ن م ا ا ل إ س ب ا ل في ث ل ا ث ة أ و ا ل إ س ب ا ل في ث ل ا ث ة افاد الحصر في هذه ا ل ث ل ا ث ة ولا يجوز تعديته إ ل ى شيء آ خ ر ك ا ل ص ر ا و ي ل مثلا كما يقول بعض الفقهاء الذين لم يتمرسوا في علم أ ص و ل الفقه ل أ ن هذا م ب ت د أ وخبر والمبتدا إ ذ ا كان أ ح د أ ج ز ا ء الخبر أ ف ا د الحصر ونحن كما قلنا لكم ليس من قصدنا أ ن نصرد أ ق و ا ل العلماء و أ ق و ا ل الفقهاء كما يفعل كثير ممن يدرس الفقه إ ن م ا قصدنا أ ن نتعلم كيف نصل وكيف نستنبط وكيف نستدل من كلام الله عز وجل ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه من الفوائد ا ل ع ظ ي م ة التي ذكرنا بعضها والتي سنذكر بعضها ا ل آ خ ر ب إ ذ ن الله جل وعلا ف ك ل م ة إ ن م ا تفيد الحصر وايضا لو والصيغه ا ل أ خ ر ى التي وردت أ ي ض ا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل أ ع م ا ل بالنيات م ب ت د أ وخبر واجتماعهما مع بعضهما البعض يدل على ت أ ك ي د هذا الحصر على ت أ ك ي د هذا الحصر كقول الله جل وعلا أ ي ض ا فسجد ا ل م ل ا ئ ك ة كلهم أ ج م ع و ن مع ان ك ل م ة أ ج م ع و ن من صيغ العموم و كلهم من صيغ العموم و ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل أ ل ف واللام أ ي ض ا من ا ل أ ل ف ا ل ا س ت غ ر ا ق ي ة بمعنى كل تفيد العموم لكن توالي هذه ا ل أ م و ر خلف بعضها البعض كل ذلك يفيد ماذا يفيد ت أ ك ي د العموم يفيد تأكيد العموم اذن ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى التي ذكرناها في الدروس ا ل م ا ض ي ة هي الحصر هي الحصر أ ي ض ا تكلمنا على أ ن ا ل أ ع م ا ل ث ل ا ث ة أ ع م ا ل تصح وتجزئ وتسقط ا ل م ط ا ل ب ة عن صاحبها كرد الودائع ورد الغصوب فهذه تصح بدون ن ي ة تصح بدون نية وكذلك ا ل أ م ر الثاني من ا ل أ ع م ا ل الاعتقادات و ا ل ت و ب ة هذه أ ص ل ا لا تحتاج إ ل ى ن ي ة و ا ل أ م ر الثالث الذي يعني لا يصح إ ل ا ب ن ي ة كالوضوء والغسل و ا ل ص ل ا ة والحج وكل ع ب ا د ة ب د ن ي ة فيشترط في حصولها ا ل ن ي ة سواء كانت قولا أ و كانت عملا سواء كانت قولا أ و كانت عملا وقلنا ب أ ن بعض الفقهاء وقصص ا ل أ ع م ا ل دون ا ل أ ق و ا ل والصحيح كما قال ابن دقيق العيد عليه ر ح م ة الله أ ن ا ل أ ع م ا ل تعم ا ل أ ل ف ا ظ وتعم ا ل أ ع م ا ل البدنيه نعم قلنا لو قال صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ا ل أ ف ع ا ل بالنيات لكان الكلام صحيحا والاستدلال صحيحا عند هؤلاء الفقهاء ل أ ن ا ل أ ف ع ا ل تستخدم ع ا د ة في م ق ا ب ل ة ا ل أ ق و ا ل لكن ا ل أ ع م ا ل تعم ا ل أ ف ع ا ل وتعم ا ل أ ق و ا ل فقوله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات المقصود بها ا ل أ ق و ا ل والمقصود بها ا ل أ ع م ا ل والمقصود بها ا ل أ ع م ا ل وقلنا ب أ ن قوله صلى الله عليه وسلم بالنيات الباء قد اختلف فيها أ ه ل العلم فبعضهم قال ب أ ن ه ا الباء المصاحبه وبعضهم قال ب أ ن ه ا الباء ا ل س ب ب ي ة وذكرنا أ ن هذا الخلاف يقتضي أ ن ه ا إ ذ ا كانت ل ل م ص ا ح ب ة أ ن تكون ركنا أ ن تكون ركنا من ا ل أ ر ك ا ن فلا بد من مصاحبتها ومن مقارنتها ولا يجوز فصلها ك ا ل ص ل ا ة مثلا ف إ ن ن ا لا يجوز لنا أ ن نكبر تكبيره ا ل أ ح ر ا م ثم نترك ا ل ص ل ا ة وبعد ذلك ن ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة فنترك ا ل ص ل ا ة بل ا ل ه ي ئ ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة لا بد من اجتماع بعضها البعض دون الانفصال بخلاف الشرط ف إ ن الشرط يفارق ركنه الشرط يفارق الركن بخلاف الركن ا لا ر ك ن ل يجوز أ ن يفارق ركنه ا ل آ خ ر ل أ ن هذه ا ل أ ر ك ا ن تجتمع مع بعضها البعض فتكبر تكبيرة الإحرام ثم تقرأ الفاتحة تكبيرة ثم تقرأ تركع ثم تسجد تجزئه لك الإحرام يجوز ولا ثم ثم ثم أن ان تجزئ هذه الاركان عن بعضها البعض ف إ ن ج ز أ ت ه ا فان إ ن ل لا ع ب ا د ة تصح ف إ ا ل ع ب ا د ة لا تصح ولذلك المسلم يجب عليه ان يتعلم وبالذات طالب العلم يجب عليه ان يتعلم هذه ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة التي يعني فيها من الفوائد العظام التي لا يعلمها إ ل ا الله جل وعلا ولذلك يعني رب رجلان يصلي أ ح د ه م ا بجانب ا ل آ خ ر ف و ص ل ا ة هذا أ ع ظ م عند الله عز وجل من صلاه هذا و ل أ ن ه يعلم ح ق ي ق ة أ ح ك ا م الله عز وجل التي, التي, التي امره الله عز وجل بها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للرجل الذي كان يصلي ا ل ص ل ا ة ولا يحسن قيامها ولا ركوعها ولا سجودها قال له صلى الله عليه وسلم صل ف إ ن ك لم تصلي صل ف إ ن ك لم تصلي ل أ ن ه لم ي أ ت ي ا ل ع ب ا د ة على الوجه ا ل م أ م و ر به ولا على الوجه الصحيح فكانت هذه ا ل ع ب ا د ة ب ا ط ل ة فكانت هذه العباده باطله وقلنا أ ي ض ا إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات أ و لم نقل لعلنا قلنا او لم نقل بالنيات ا ل أ ل ف واللام هذه الالف واللام تسترق كل ا ل أ ع م ا ل تسترق كل ا ل أ ع م ا ل لكن هل المقصود بذلك العبادات الاعمال كل ا ل أ ع م ا ل بالنيات ام مقصود به ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة المقصود بذلك ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة كما قال ا ل إ م ا م الشافعي عليه ر ح م ة الله ل أ ن ا ل ع ب ا د ة يشترط فيها يعني شرطان كما قال الله جل و علا فمن كان ي ر ج و لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ب ع ب ا د ة ربه أ ح د ا ف إ ذ ا كان العمل فاسد أ ص ل ا لا يحتاج إ ل ى ن ي ة لقوله صلى الله عليه و سلم أ ي ض ا من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد فهو رد فاذا ا ل أ ع م ا ل ا ل ف ا س د ة أ ص ل ا فسدت بمجرد مخالفتها للشرع ومخالفتها للكتاب ومخالفتها ل ل س ن ة لكن ا ل أ ع م ا ل التي وافقت ا ل س ن ة وافقت الكتاب ا ل آ ن لا تقبل من ا ل إ ن س ا ن إ ل الا إذا كانت ا ن ي ي ة ف ه صحيحة إ اذا إ كانت ا ل ن ي ة فيها ص ح ي ح ة فالاعمال الصحيه هي التي تفتقر في صحتها إ ل ى ا ل ن ي ة أ م ا ا ل أ ع م ا ل ا ل ف ا س د ة فهي ف ا س د ة أ ص ل ا فهي ف ا س د ة أ ي ض ا أ ص ل ا فلا تحتاج إ ل ى ن ي ة حتى تقبل عند الله عز وجل أ و لا تقبل عند الله جل وعلا وقلنا ب أ ن ا ل ن ي ة هي القصد و أ ن هذا القصد محله القلب أ و أ ن محله القلب لقوله تعالى وما أ م ر و ا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولقوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا و أ ش ا ر إ ل ى صدره ثلاث ة مرات ه هرية رضي الله عنه وحديث رواء وقلنا تكون وإن تكون الصوم صحيح أبي رضي في النيات النية في النية مقارنة إلا في الأصل الأصل مقارنة شرطا مقارنة الإمام كانت إلا مسلم للمشقة عن بأن أن أن والزكاه لكن قلنا الدليل على أ ن ا ل ن ي ة ليست ركن من ا ل أ ر ك ا ن كما قال ا ل إ م ا م الغزالي عليه رحمه الله قال لو كانت ركنا لما ش ت ر ط مصاحبتها في كل وقت ا ل ص ل ا ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا عمل ركنا من الاركان تركه واذا ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة تركها ثم انتقل إ ل ى الركوع ف إ ذ ا ركع ترك الركوع وانتقل إ ل ى ماذا الى السجود أ م ا الشرط فيشترط استحضاره في كل الوقت ا ش ت ر ط استحضاره في كل وقت فلو كانت شرطا أ و ركنا كما قال الغزالي عليه ر ح م ة الله قال لما اشترط استحضارها في كل وقت ولكفت في أ و ل الوقت كما تفعل باقي أ ر ك ا ن العبادات باقي أ ر ك ا ن العبادات أ ي ض ا ذكرنا أ ن الغرض من ا ل ن ي ة هو تمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض ومثلنا لذلك يعني م س أ ل ة الغسل كل الناس يغتسلون الكافر يغتسل والفاسق يغتسل والمسلم يغتسل وقد يغتسل هذا المسلم من أجل اجل ل والكافر يغتسل ن من ظ ا ف ة أ ا ل ن ظ ا ف ة وقد يغتسل ع ب ا د ة ف ه ن ا ك أ ع م ا ل تختلط فيها ا ل ع ا د ة مع ا ل ع ب ا د ة ولذلك اشترطت فيها ا ل ن ي ة ولذلك ا ش ت ر ط فيها النيه حتى يعني تميز هذه ا ل ع ب ا د ة عن غ ي ر ه ايضا م ز هذه العبادة غيرها ق ل ن ا ت م ي ز رتب العبادات ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يصلي والصلاه فيها رتب هنالك النوافل وهنالك السنن ا ل م ؤ ك د ة وهنالك المندوبات وهنالك الفروض ف ا ل ن ي ة أ ي ض ا تميز رتب العبادات بعضها عن بعض أ ي ض ا ص ل ا ة الظهر و ص ل ا ة العصر و ص ل ا ة الفجر ف ا ل ن ي ة إ م ا أ ن تميز العادات عن العبادات أ و تميز رتب العبادات بعضها عن بعض وقلنا في قوله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات انما الاعمال بالنيات ال هنالك مقدر هنالك مقدر معروف في ل غ ة العرب أ ن الجار والمجرور لا بد له من ماذا لا بد له من فاعل ل او ب د له فاعل من أ لا بد له كما يقال متعلق لابد له من متعلق من فالعلماء قالوا ما هو المتعلق بماذا م ت ع ل ق فقالوا م ت ع ل ق بشيء إ م ا أ ن تكون ص ح ي ح ة ا ل أ ع م ا ل م ق ب و ل ة ا ل أ ع م ا ل ص ح ي ح ة ا ل أ ع م ا ل ك ا م ل ة بالنيات ف إ ذ ا الجار المجرور لا بد له من ماذا من مقدر لا بد له من مقدر وهذا المقدر يا ايها ا ل ا خ و ة في ع ا د ة في ل غ ة العرب يسمونه يعني يسمونه د ل ا ل ة الاقتضاء د ل ا ل ة الاقتضاء هذه م س أ ل ة لا بد لكم أ ن تعلموها و أ ن تتعلموها يعني د ل ا ل ة الاقتضاء هذه كما ذكر ا ه العلم من دلالات المنطوق و إ ن لم تلفظ على الراجح من المنطوق غير الصريح المنطوق ينقسم إ ل ى قسمين منطوق صريح ومنطوق غير صريح منطوق صريح ومنطوق غير صريح المنطوق هو الذي يعني يفهم من كلام المتكلم أ و يعني نص إ ذ ا أ ف ا د المنطوق يعني من أ م ث ل ت ه النص يعني كما يقال يعني افاد في محل ما أ ف ا د في محل النطق فعلا قولك جلس إ ذ ا كان الجلوس من ك ل م ة جلسه ل أ ن ك ل م ة جلسه تفيد ماذا تفيد ان هذا ا ل إ ن س ا ن كان واقفا ثم جلس فهذا يسمى بالمنطوق الصريح وهو الظاهر والنص وهنالك كلام مختلف فيه هل هو من المفهوم ام من المنطوق من ذلك د ل ا ل ة الاقتضاء دلاله ماذا الاقتضاء كما مثل بعضهم إ ن كان على هذا التمثيل يعني كلام قال ن ا فيها و س أ ل العير التي أ ق ب ل ن ا فيها و س أ ل أ ه ل العير و س أ ل أ ه ل ا ل ع ي ر وسأل ل ا ق ر ي ة و س أ ل أ ه ل ا ل ق ر ي ة و إ ن كان هنالك كلام على م س أ ل ة ا ل ق ر ي ة و م س أ ل ة العير لكن نحن ذكرنا لكم من باب التمثيل ذكرنا لكم من باب التمثيل والا ف إ ن ه لا يمتنع أ ن ي س أ ل ن ب ي من انبياء الله عز وجل العير فتجيبه العير كما س أ ل رسول الله أ و اشتكى إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل أ ح د ا ل ص ح ا ب ة من صاحبه أ ن ه كان لا ي ق ا يعني يشق عليه في العمل لكن نحن ذكرنا هذا من باب التمثيل أ ي ض ا يمثل له العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أ م ة ا ل خ ط أ والنسيان وما السكره عليه لكن يقول ما الذي رفع هل ا ل خ ط أ والنسيان مرفوع ولذلك د ل ا د ة الاقتضاء تفيد يعني الكلام بدونها إ م ا أ ن يكون الكلام كذبا و إ م ا أ ن يكون الكلام معيبا و إ م ا أ ن يكون معيبا ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أ م ة الخطا ونسيان مر الذي رفع رفع ا ل م ؤ ا خ ذ ة رفع المؤاخذه و إ ل ا ف ا ل خ ط أ موجود و ا ل إ ك ر ا ه موجود والنسيان موجود حتى أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات م ر ة قد نسي أ ي ض ا يمثل له العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة وحديث ذو اليدين قال رسول الله قصرت ا ل ص ل ا ة أ م نسيت ه حينما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ح د ى صلاتين غدا وفصلى ركعتين ثم قام فخرج سرعان الناس فقال قصرت ا ل ص ل ا ة قصرت ا ل ص ل ا ة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله قصرت ا ل ص ل ا ة أ م نسيت فقال لم أ ق ص ر ولم أ ن س وكل ذلك لم يكن كل ذلك لم ي ك ن أي العلماء قالوا بل كان بل قالوا بل نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم أ ق ص ر ولم أ ن س إ ذ ن يقدر أ ن ه في اعتقاده وفيه ظنه في اعتقاده وفي ظنه فهذه ا ل د ل ا ل ة د ل ا ل ة الاقتضاء ف ه ن ا ك بعض الكلمات غير ا ل م و ج و د ة لكن يقتضيها السياق ويقتضيها النص فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بالنيات الجار متعلق بمحذوف الجار متعلق بمحذوف فلابد لابد مبتدأ فبالتالي الجار المجرور الجار المجرور لهذا الجار المجرور من فاعل الأعماله متعلق متعلق له من من مبتدأ فبالتالي قدره العلماء تصح ا ل أ ع م ا ل ك ا م ل ة بالنيات الاعمال كامله او تصح انما ا ل أ ع م ا ل تصح بالنيات انما الاعمال تصح ب ن ي ا ت والصحيح في ذلك ما ذهب إ ل ي ه جمهور أ ه ل العلم من ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة إ ل ى أ ن المقدر هو أ ن ه ا تصح بالنيات إ ن م ا الاعمال تصح بالنيات لا الكمال لهذا الحديث وظهوره ولقوله جل وعلا وما أ م ي ر الى ي ع ب و الله مخلصين ل ه الدين ح ن ا ف ا ء و يقيم ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة و ا ل خ ل ا ص هو من أ ع م ا ل القلوب وهو اني ل ة وهو اني ل ة و الله عز وجل قد أ م ر ن ا بذلك و ا ل أ م ر يقتضي الوجوب ا ل أ م ر يقتضي الوجوب أ ي ض ا تكلمنا عن م س أ ل م س أ ل ه تعلق ب ا ل ن ي ة و قلنا ب أ ن ل و أ ن رجل ا و ط أ ا م ر أ ة ظ ن ه ا زوجته أ و ظنها جاريته ثم تبين له بعد ذلك أ ن ه ا ليست بجاريته ولا ا م ر أ ت ه ف إ ن ه لا إ ث م عليه والعكس لو أ ر ا د أ ن يزن ب ا م ر أ ة فوقع على ا م ر أ ت ه وظنها أ ج ن ب ي ة ف إ ن ه ي أ ث م عند الله عز وجل وكذلك لو أ ر ا د أ ن يشرب خمرا فشرب ماء ف إ ن ه ي أ ث م ب ا ل ن ي ة ف إ ن ه إ ن م ا أ ع م ا ل ه بالنيات و إ ن م ا لكل م ر ئ ما نوى و إ ن م ا لكل م ر ئ ما نوى فلذلك يحصل لهذا ا ل إ ن س ا ن ا ل إ ث م و ي ح ص ل له ا ل ر ز ي ة بسبب هذه ا ل ن ي ة كذلك قالوا لو أ ر ا د أ ن يقتل معصوما فقتل ب ا ل خ ط أ ماذا مستحق ل ل قتل قتل محاربا قتل مرتدا هل ي أ ث م نعم ي أ ث م ولو أ ر ا د أ ن يقتل محاربا فقتل معصوبا كذلك فانه لا ي أ ث م عند الله جل وعلا لا يأثم عند الله جل وعلى وذكرنا خلاف الفقهاء في قضيه ة الاعمال تقع ب ا ل ن ي ة ومن ذلك الطلاق والعتاق وقلنا ا ل صحيح في ذلك أ ن ا ل ن ي ة لوحدها لا تكفي ل ق ا ع الطلاق ولا للعتاق ل أ ن هذا يكون يدخل في باب الهم وهم الخطرات يعني كما ذكر أ ح م د بن حنبل عليه ر ح م ة الله حينما قال الهم همان هم خطرات وهم عزم و أ ن المؤاخذ على ا ل إ ن س ا ن هو الذي معه شيء من ا ل ق د ر ة أ و ا ل ق د ر ة ا ل ت ا م ة وهذا الكلام ذكرناه لكم في كتاب الايمان إ ي م ن أن الإرادة الجازمة مع القدرة التامة مع ق ت ت ض وقوع الفعل تقتضي وقوع تقتضي الفعل أ إذا ورد الإرادة الجازمة وجدت و د الفعل فانه لا يحاسب عليها إ ل ا إ ذ ا وجد معها بدايات ماذا بدايات ا ل ق د ر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إ ن الله تجاوز ل أ م ة عما حدثت به أ ن ف س ه ا ما لم تتكلم ما لم تتكلم بخلاف من وجد عنده العزم مع الفعل كقوله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل ا ل مقتول في النار قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إ ن ه كان حريصا على قتل صاحبه على قتل صاحبه لكن الكفر يختلف عن كل هذه المسائل من باب التنبيه أن من نوى الكفر كفر ان ل ك كفر ف ر أ من نوى الكفر كفر ولذلك أ ف ت ى علماء ا ل م ا ل ك ي ة في أ ي ا م د و ل ة العبيديين ل أ ق و ا م أ ر ا د و ا دخول د و ل ة بني عبيد فقالوا لهم لا تدخلوا هذه البلد ل أ ن ك م لو دخلتم لاكرهوكم على ماذا على الكفر قالوا إ ن أ ك ر ه و ن ا على الكفر كفرنا ف أ ف ت ح علماء ا ل م ا ل ك ي ة في أ ي ا م ه م كما نقل ا ل إ م ا م الذهبي علي ه ر ح م ة الله قالوا قالوا كفروا من ساعتهم كفروا من ساعتهم ل أ ن ن ي ة الكفر في ا ل م آ ل كفر في الحال هذه ق ا ع د ة من قواعد التكفير ن ي ة الكفر في ا ل م آ ل كفر في الحال كفر في الحال أ ي ض ا تكلمنا عن قوله او اظن وصلنا إ ل ى هذا الكلام وانتهينا والله أ ع ل م وأن وانما لكل امرئ ما نوى وانما لكل م ر ئ ما نوى مقتضاه كما قال أ ه ل العلم أ ن من نوى شيئا يحصل له وما لم ينويه لا يحصل له أ ن من نوى شيئا يحصل له وما لم ينويه لا يحصل له وهذا ب ا ل ن س ب ة لحصوله ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ش ر ع إ ل ى ماذا إ ل ى الشرع إ ل ا فانه هاجر وانه قد يكون قد قاتل كما سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه ويقاتل ليرى مكانه فاي ذلك في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله اذن المقصود في حصول الكلام او في حصول العمل وانما لكل امرئ ما نوى ما هو المقصود بهذا الكلام المقصود به وقوعه شرعا و لذلك هنالك ق ا ع د ة م ع ر و ف ة عند الفقهاء و عند العلماء أ ن المعدوم شرعا كالمعدوم حس المعدوم ا شرعا كالمعدوم حس ا و مثاله كما مثلنا لكم قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح للرجل قال له صل ف إ ن ك لم تصلي ف إ ن هذا الرجل قد صلى حسا و و وجدت صلاته ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ر آ ه يصلي ثم أ م ر ان يصلي ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة حتى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أ ح س ن غيرها والله لا احسن غيرها والكلام هنا كان المعدوم حسا ليس من ن ا ح ي ة ا ل ن ي ة و إ ن م ا من ن ا ح ي ة م و ا ف ق ة العمل و ا الشرع م و ا ف ق ة الشرع ل أ ن عدم حصول العمل الشرعي عند الله عز وجل إ م ا لعدم وجود ا ل ن ي ة أ و لعدم و ا ف ق ة ا ل س ن ة او لعدم و ا ف ق ه السنه و نحن قلنا لكم لا بد من وجود شرطين حتى يكون العمل مقبول عند الله عز و جل شرعا حتى يكون مقبول عند الله عز و جل شرعا ف إ ذ ا لم يجد و على ا ل ص ف ة ا ل ش ر ع ي ة ف إ ن ه معدوم شرعا و إ ذ ا وجد على ا ل ص ف ة ا ل ش ر ع ي ة لكنه لم يكن هنالك لصاحب العمل ن ي ة ف إ ن ه أ ي ض ا لا يقبل عند الله جل وعلا لقوله جل وعلا فمن كان ي ر ج و لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ب ع ب ا د ة ربه أ ح د ا ولقوله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات وإنما لكل, امرئ ما نوى وانما لكل امرئ ما نوى وذكره صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى ن ع و د يعني قبل أ ن نكمل أ ن ه ان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أ ي ض ا نمثل لكم مثال في ق ض ي ة أ ن ه ي ق ت ض ي البطلان يعني ك أ م ث ل ة ذكرها بعض أ ه ل العلم من ذبح بالسكين المسروقه هذا الكلام عند ا ل ح ن ا ب ل ة ولا أ ق ص د ولا اقصد انني أ ت ب ن ى هذا الكلام لكن هذه ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة خلاف بين العلماء لكن من باب التمثيل من باب ماذا التمثيل في المعدومات شرعا في المعدومات شرعا قالوا مثل ذ ب ح بالسكين المسروقه ا ل إ م ا م أ ح م د عليه رحمه ا ل ل أو ا ل م ماذا ش ه و ر ا ب ل ح ن ا ب ل ة أ ن من سرق سكينا ثم ذبح به خروفا او ذبح به د ج ا ج ة ف إ ن هذه م ي ت ة ف إ ن هذه م ي ت ة قالوا ل أ ن هذا معدوم تملكه شرعا لا يجوز له أ ن يتملك السكين ا ل م س ر و ق ة فمن ذبح بها ك أ ن ه لم يذبح بشيء قالوا ذبيحته م ي ت ة كذلك قالوا من مسح على الخف المسروق يعني لبس خفا أ و لبس جوارب م س ر و ق ة ثم مسح عليها هل يقبل, هل يقبل وضوءه او لا يقبل وضوءه الصحيح عند ا ل ح ن ا ب ل ة أ ق و ل عند الحنابله ان وضوءه لا يقبل كذلك مثلوا في ا ل ص ل ا ة في ا ل أ ر ض ا ل م غ ص و ب ة ومثلوا ا ل ص ل ا ة في الكنيسه قال مثل ا ل ص ل ا ة بالحرير والذهب أ ي ض ا في الحرير والذهب وما قالوا مثل ا ل ص ل ا ة بالحرير والذهب قال ومعطن ومنهج و م ق ب ر ة ك ن ي س ة وذي حميم م ج ز ر ة مثلوا ب أ م ث ل ة ك ث ي ر ة في ق ض ي ة ارتكاب العبادات في ا ل أ م ا ك ن أ و ا ل أ و ق ا ت ا ل م ن ه ي ة في ا ل أ و ق ا ت و ل ا عنها فقالوا ببطلان هذه ا ل ع ب ا د ة إ ذ ن هنالك ق ا ع د ة لا بد من تعلمها وهي أ ن المعدوم ش ر ع ن كالمعدوم ح س ن ق ا ع د ة الكل يتفق عليها لكن عند التعيين وعند التنزيل قد يختلف العلماء في تقرير هذه ا ل ق ا ع د ة ولعلنا إ ن شاء الله سنتكلم عن هذا الموضوع في الدروس ا ل ق ا د م ة إ ذ ا صادفنا يعني محل نتكلم فيه في م س أ ل ة النهي في م س أ ل ة ن ه ي نتكلم عن هذا الموضوع بتفصيل إ ن شاء الله في بتفصيل إ ن شاء الله قوله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا الاعمال بالنيات يقول العلماء لماذا ذكر صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا لكل م ر ئ ما نوى و إ ن م ا لكل م ر ئ لماذا قال صلى الله عليه وسلم انما لكل م ر ئ ما نوى ل ا يكفي أ ن يقول صلى الله عليه وسلم انما ا ل أ ع م ا ل ب ن ي ا ت قالوا هذا الكلام ذ ك ر و ا صلى الله عليه وسلم ل ع د ة أ م و ر لو لم يذكر هذا الشيء صلى الله عليه وسلم لجاز لكل إ ن س ا ن أ ن ينوي عن إ ن س ا ن ويفعل عن أ ي إ ن س ا ن عمل فيقول انما ا ل أ ع م ا ل ب ن ي ا ت أ ر ي د أ ن أ ص ل ي عن فلان نويت أ ن أ ص ل ي عن فلان ن ولكن ي ت ت وأن أ ق عن فلان نويت ونويت ل لما خ ل ص الله وسيم قال و إ ن م ا لكل م ر ئ ما نوى عاد هذا الكلام لنفسي ما نفسي نوى فاذا نيه ليست مطلقا ن ي ة ليست م ط ل ق ة و إ ن م ا مقيد ة بهذا الفاعل هذا الكلام م ف هو ا ن م مقيد ة بهذا الفاعل وهذا النووي ولذلك بين صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا لكل م ر ئ ما نوى أ ي ض ا قالوا أ ن قوله صلى الله عليه و سلم في تكريره و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى أ ن ه يجب على ا ل إ ن س ا ن تعيين ما نواه تعيين ما نواه فمثلا من كان عليه قضاء ا ل ص ل ا ة لزمه أ ن ينوي أ ن ه ا ظهرا أ و عصرا أ و غيرها مجرد ص ل ا ة لا يجوز له أ ن يقول مجرد ص ل ا ة يعني فيما بينه و بينه يعني في قلبي و في عزمي و في قصده هنالك يعني تنبيه للعلماء على هذه ا ل م س أ ل ة و هي خلاف يعني كبير بين العلماء أ ن إ ن س ا ن لو أ ش ر ك أ م ر ا دنيويا في عمله أ و رياء و ر ي ا معلوم من الرياء ان الرياء يبطل العمل ا ل ر ي ا يبطل العمل ف إ ش ر ا ك ا ل إ ن س ا ن في عمله مع الله عز و جل م س أ ل ة الناس و إ ر ض ا ء الناس هذا ينافي ماذا ينافي ا ل إ خ ل ا ص ينافي ا ل إ خ ل ا ص فلذلك الصحيح كما ذكر العز بن عبد السلام عليه رحمه الله أ ن ا ل ع ب ا د ة م ر ف و ض ة أ ن ا ل ع ب ا د ة م ر ف و ض ة وغير صحيحه اذا ا ل إ ن س ا ن نوى معها غير الله عز وجل أ م ا بخصوص ا ل أ م و ر ا ل د ن ي و ي ة بعض الناس قد يذهب و يتاجر في الدنيا قد يذهب للمغنم مع الجهاد في سبيل الله هذا أ م ر دنيوي ينقص من عمله بقدر هذا ا ل أ م ر الدنيوي ف إ ذ ا يعني غلب عليه ا ل أ م ر الدنيوي ف هو ل ل أ م ر الدنيوي رجل قاتل من أ ج ل المغنم هل يقال عن قتاله أ و عنده بين فيما بينه وبين الله عز و جل هل يؤجر على جهاده لا يؤجر على جهاده لا يؤجر على جهد بخلاف الذي يقاتل رياء و س م ع ة ف إ ن ه من أ و ل من تسعر بهم النار يوم ا ل ق ي ا م ة كما في ح د ي ث الصحيح أ و ل ث ل ا ث ة تسعر بهم النار عالم وفي ر و ا ي ق ا ر وجواد هؤلاء أ و ل ث ل ا ث ة تسعر بهم النار أ و ل ث ل ا ث ة تسعر بهم النار أ م ا ا ل أ م ر الدنيوي ففيه كلام وبحسب يعني الطاعه وبحسب قدر يعني هذا ا ل أ م ر الدنيوي ا ل أ م ر الدنيوي هنالك بعض ا ل أ ع م ا ل يذهب ا ل إ ن س ا ن فيها من أ ج ل الدنيا كالجهاد والحج يبتغي بها وجه الله عز وجل الشرع لا ينافي ا ل إ ن س ا ن أ ن يذهب في الحج ويبتغي وجه الله عز وجل ويبتغي أيضا التجارة لكن مثلا في بعض الأحكام مثل الجهاد يبتغي بعض التجارة الأحكام مثلا الجهاد لكن مثل ا ل أ ج ر ينقص من أ ج ر ه عند الله عز وجل بقدر ما أ ر ا د من هذه الدنيا حتى يذهب من أ ج ل الدنيا فقط فلا يبقى له أ ج ر من ا ل أ ج و ر كما ذكر الغزالي عليه ا ل ه ج ر ة كما ذكر العلماء تنقسم إ ل ى خ م س ة أ ق س ا م فمن كانت هجرته إ ل ى الله ورسوله فهجرته إلى الى ل ورسوله ل ه فهجرته إ الله ورسوله ا ل ه ج ر ة في ا ل ل غ ة معناها الترك اي ترك الاوطان والانتقال الى غيرها وفي اللغه في الشرع معناها مفارقه دار الكفر الى دار الاسلام الهجره في الشرع معناها مفارقه دار الكفر الى دار الاسلام اما خوف الفتنه او ل ا ق ا م ة الدين اذن ا ل ه ج ر ة في الشرع معناها م ف ا ر ق ة دار الكفر الى دار الاسلام خوف ا ل ف ت ن ة أ و من أ ج ل إ ق ا م ة و من اجل اقامه الدين او من اجل اقامه الدين بالطبع العلماء ذكروا خمس أ ن و ا ع من أ ن و ا ع ا ل ه ج ر ة إ ل ى الله عز وجل و إ ل ى الرسول صلى الله عليه وسلم من أ ن و ا ع هذه ا ل ه ج ر ة التي ذكرها يعني بعض العلماء قالوا احداها ا ل ه ج ر ة ا ل أ و ل ى كانت ا ل ه ج ر ة إ ل ى ا ل ح ب ش ة ا ل ه ج ر ة إ ل ى ماذا إلى ا ل ح ب ش ة ع ن د م ا آدى الكفار ا ل ص ح ا ب ة حينما ا آد آدى ل كانت ف ر الصحابة أيضا ا ك كما ذكر ا ل م و وغيرهم ر د ي أن ا ل إلى مع ن ة المسلمين أيضا من ا ل ف ف ت ن م ا ل م د ي ن ة وكانت هذه الهجره ة الحبشة إلى ج ر ة مباحة ل ي س ت على ا ل و و ج الهجرة كانت هذه م ب ا ح ة ل ي س ت على الوجوب ا ل ه ج ر ة ا ل ث ا ن ي ة وهي هجرات المسلمين إلى مكة وهذه الهجرة كانت هجره المسلمين إ ل ى م ك ة وهذه ا ل ه ج ر ة كانت ه ج ر ة و ا ج ب ة على المسلمين كانت هذه ا ل ه ج ر ة و ا ج ب ة على المسلمين ا ل ه ج ر ة ا ل ث ا ل ث ة قالوا ه ج ر ة القبائل إ ل ى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مثل ه ج ر ة وفد بني عبد القيس حينما أ ت و ا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يتعلموا أ م و ر دينهم لكي يتعلموا أ م و ر دينهم. ايضا ا ل ه ج ر ة ا ل ر ا ب ع ة قالوا هجره من أ س ل م من أ ه ل م ك ة ل ي أ ت ي إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إ ل ي ه ا ثم يرجع اليها يعني بعد الفتح بعد الفتح ويسمون بمهاجره يسمون هؤلاء ب م ه ا ج ر ة الفتح ا ل ه ج ر ة ا ل خ ا م س ة وهي ه ج ر ة ما نهى الله عنه وهي ه ج ر ة ما نهى الله عنه ا ل ذ ي أ ش ا ر إ ل ي ه ا صلى الله عليه وسلم بقوله المجاهد من جاهد نفسه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمهاجر ما هجر من هجر ما نهى الله عنه ف إ ذ ن ا ل ه ج ر ة خ م س ة أ ق س ا م ه ج ر ة ا ل ح ب ش ة ه ج ر ة ا ل م ص ت ض ع ف ي ن وهي م ب ا ح ة ا ل ه ج ر ة ا ل ث ا ن ي ة وهي ه ج ر ة المسلمين من مكه ة المدينة إلى و ذ ه الهجرة واجب أنزل الله فيها واجب قرآنا أنزل حتى أ ن ه قالوا الذين آ م ن و ا ولم يهاجروا ما لكم من ولاتهم شيء حتى يهاجروا حتى ي ه ا ج ر و ا ا ل ه ج ر ة ا ل ث ا ل ث ة هي ه ج ر ة القبائل ا لتتعلم ي ت الدين من النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ه ج ر ة ا ل ر ا ب ع ة ه ج ر ة م ه ا ج ر ة الفتح من أ ه ل م ك ة ا ل ه ج ر ة ا ل خ ا م س ة ه ج ر ة الذنوب و ه ج ر ة المعاصي هجرة وهجرة الدنوب هجرة المعاصي هذه أ ن و ا ع الهجرات ا ل خ م س ة قال أ ي ض ا قال صلى الله عليه وسلم في ن ه ا ي ة الحديث قال فمن كانت هجرته إ ل ى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله المعلوم في ل غ ة العرب المعلوم في ل غ ة العرب يعني من كان من كانت هجرته الى الله ورسوله فله الثواب مثلا دائما ا ل م ب ت د ى يخالف الخبر تقول زيد مجتهد يعني زيد غير مجتهد من جاءني أ ط ع م ت ه الجزاء والجواب يختلف عن ماذا شرط يختلف عن جواب الشرط فعل الشرط يختلف عن فعل الشرط العلماء هنا يوقفوا ع ن ي امام قولي صلى الله عليه وسلم حينما قال فمن كانت هجرته إ ل ى الله ورسوله فهجرته إ ل ى الله ورسوله فهجرته إ ل ى الله ورسوله قالوا لماذا كرر صلى الله عليه وسلم هنا الكلام والاصل أ أن ص ل ي خ ل الشرط فعل الشرط ل ف جواب و ا أ أ ن يخالف المبتدا الخبر فقالوا هنالك محذوف هنالك ماذا محذوف و إ ذ ا ذ ل ا ل ه الاقتضاء لا بد من إ ع م ا ل ه ا في بعض ا ل أ م ا ك ن قالوا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الى ل ورسوله قالوا ل ه معناها من كانت هجرته ق كانت من إ الله ورسوله ن ي ة وقصده ن ي ة وعقد ل أ ن الكلام في ماذا الكلام في ا ل ن ي ا ت ا ل ل ك ا ا م في ل ن يا ت إذن افهم المستمع ب ق و ل ه صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إ ل ى الله ورسوله ماذا ن ي ة وعقد ة نية وعقدة فهجرته إ ل ى الله ورسوله حكما وشرعا يعني إ ذ ا تصير هذه ا ل ه ج ر ة إ ذ ا كانت ا ل ه ج ر ة إ ل ى الله و ر س و ل نيتها لله وللرسول ف إ ذ ن هذه تكون ا ل ه ج ر ة ما بالها تكون ه ج ر ة ش ر ع ي ة ولا ه ج ر ة ب ا ط ل ة تكون ه ج ر ة ش ر ع ي ة تكون ه ج ر ة ش ر ع ي ة تكون ه ج ر ة ش ر ع ي ة ثم قال صلى الله عليه و سلم من كانت هجرته لدنيا يصيبها لدنيا يصيبها او ا م ر أ ة يتزوجها في روايه ا ل ا ن ك ح ه ا فهجرته إ ل ى ما هاجر إ ل ي ه أ و ل ا نتكلم عن ع د ة أ م و ر قبل أ ن ندخل في بعض التفاصيل الدنيا سميت دنيا لدنوها من ماذا لدنوها من ا ل ا خ ر ة كما يقول العلماء الدنيا سميت دنيا لدنوها أ ي لقربها من ماذا من ا ل آ خ ر ة أ ي ض ا الدنيا كما ذكر ابن حجر وغيره سميت يعني على ماذا تطلق هل تطلق على هذه ا ل أ ر ض وما عليها من ا ل أ ش ج ا ر و ا ل أ ث م ا ر وما عليها من الحيوانات التي تعيش عليها كلها تسمى دنيا لكن قال يجب أ ن تقيد هذه الدنيا بما قبل ا ل ا خ ر ة ل أ ن ه بعد قيام ا ل ق ي ا م ة لن يبقى شيء اسمه دنيا هنالك الدنيا وهنالك ا ل آ خ ر ة الدنيا إ ذ ن هي التي تكون قبل ا ل آ خ ر ة والدنيا هي ا ل أ ر ض وما عليها من أ ش ج ا ر وما عليها من أ ث م ا ر وما عليها من مخلوقات خلقها الله عز وجل فهذه تسمى الدنيا لكن كما قلنا لكم بقيد أ ن تكون قبل يوم ا ل ق ي ا م ة ق ب لانه يوم ل ل ق ي ا م أ في يوم ا ل ق ي ا م ة سيكون هنالك ح ي ا ة وستكون هنالك أ ش ج ا ر وستكون هنالك أ ن ه ا ر وسيكون هنالك أ ن ا س في ا ل ج ن ة و أ ن ا س في النار ويؤتى بالموت على ص و ر ة كبش ويذبح بين أ ه ل ا ل ج ن ة وبين أ ه ل النار ويقال ل أ ه ل الجنه خلود بلا موت ويقال لأهل النار خلود بلا موت إ ذ ن الدنيا تكون قبل قيام ا ل س ا ع ة قبل قيام ا ل س ا ع ة وقوله صلى الله عليه وسلم أ و ا م ر أ ة يتزوجها وفي روايه ينكحها الزواج يستعمل بمعنى النكاح ويستعمل بمعنى الاقتران بالشيء يعني ت أ ت ي بمعنى الاقتران ا ل ت ز ا و ج و ي أ ت ي بمعنى ايش النكاح لقوله تعالى وزوجناهم بحور عين أ ي قرناهم بحور عين و هذا كلام أ ك ث ر العلماء لكن بعض العلماء قالوا ب أ ن ن زوجناهم معناها ماذا معناها انكحناهم بحور عين الغالب الجماهير المخابر يقولون ماذا قرناهم و الاقتران فيه معنى أ ك ث ر من معنى النكاح فيه أ ك ث ر من معنى النكاح ا ل آ ن هنالك يعني كلام على قوله صلى الله عليه و سلم أ و ا م ر أ ة ينكحها لماذا أ ع ا د صلى الله عليه و سلم أ و ا م ر أ ة ينكحها أ و ا م ر أ ة يتزوج و كان يكفي أ ن يقول صلى الله عليه و سلم فمن كانت هجرته إ ل ى الله و رسوله و فجرته الى رسوله و من كانت هجرته للدنيا يصيبها أ و ا م ر أ ة ينكحها فهجرته إ ل ى مهاجر اليه لماذا ذكر الرسول صلى الله عليه و سلم ا ل م ر أ ة بالذات خصوصا بعد الدنيا بعد الدنيا العلماء لهم يعني ع د ة طرق في ذكر هذه ا ل م س أ ل ة في ذكر هذه ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى بعضهم قال ان الدنيا شيء آ خ ر شيء آ خ ر قالوا هذا من باب التنصيص بعد ذكر السبب بعد ذكر السبب من باب يعني ذكر الدو... ذ ك ذكر ا ل م ر أ ة يعني ا ل إ ن س ا ن دائما يهاجر للدنيا لكن قالوا ذكر ا ل م ر أ ة من باب التنصيص بعد ذكر ماذا بعد ذكر السبب لماذا قالوا كقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن, عن ماء البحر سئل وسلم الإنسان صلى الله عليه البحر لا لأن الذي سأله ولون ماء اشتم رائحة يعني متغيرة ولونا غير لونه وطعما منه منه لونه طعمه عن يتوضع يتوضع متغيرة غير غير عليه أو فقال و الطهور ماءه الحل ميتته الطهور شيء و الحل شيء آ خ ر و ليس من أ ج ز ا ئ ه و ليس من باب ذكر الخاص بعد العام و ليس من باب ذكر الخاص بعد العام بل هو شيء آ خ ر قالوا هذا من باب الفوائد و من باب ذكر ا ل م ع ل و م ة أ و الشيء الزائد الشيء الزائد لكن الصحيح يعني بخصوص يعني هذا الموضوع أ ن ه ا من باب ذكر الخاص ا ل أ ص ح في ذلك يعني يجوز أ ن يقول ن يقول بعض الناس أ ن ه ا من باب على ما يرون من مذهبهم يعني على ما يرون من مذهبهم أ ن ه ا من باب التنصيص بعد ماذا ذكر السبب و م م ا قال بذلك ا ل إ م ا م النووي عليه ر ح م ة الله قال ل أ ن هذه ه الدنيا ن ك ر ة و ا ل ن ك ر ة من باب ا ل ف ا ئ د ة نقول لكم لها ح ا ل ة إ م ا أ ن ت أ ت ي ب ص ي غ ة ا ل إ ث ب ا ت و إ م ا أ ن ت أ ت ي ماذا ب ص ي غ ة أ ن ف ي تقول رجل في البيت رجل في البيت لان الرجل ن ك ر ة هل نفينا, عن وجود نفينا وجود الرجل مثلا ا ل ن ك ر ة في سياق ا ل إ ث ب ا ت عند علماء ا ل أ ص و ل يقولون لا تفيد العموم لا تفيد العموم تفيد هو رجل واحد رجل في البيت رجل في البيت لكن ا ل ن ك ر ة في سياق النفي تفيد ماذا تفيد العم و كقولك لا رجل في الدار الرجل نكر لكن ا ل ن ك ر ة جاءت في سياق ماذا النفي والنكره في سياق النفي تفيد هذا العم و يعني اي ليس هنالك رجل مطلقا ليس هنالك رجل مطلقا في البيت ف ا ل ن ك ر ة في سياق النفي تفيد ا ل إ ث ب ا ت تفيد ل ل ع م و م لكن ا ل ن ا ك ر ة في سياق ا ل إ ث ب ا ت يعني بمعنى أ ن ه ا لا تكون م ن ف ي ة لا تفيد العموم و ك ل م ة العموم عند أ ه ل ا ل أ ص و ل حتى يستفيد من ليس عنده يعني خ ل ف ي ة في هذا الموضوع أ ن ه ن ا ك أ ل ف ا ظ في كتاب الله عز وجل و ه ن ا ك أ ل ف ا ظ في س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بصيغ العموم والعلماء استنبطوا منها أ ح ك ا م ز ا ئ د أ ك ث ر من السبب أ ك ث ر من السبب ولذلك يقولون دائما ا ل ع ب ر ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بعض ا ل آ ي ا ت نزلت بسبب معين بسبب معين لكن ا ل ع ب ر ة ماذا بعموم اللفظ مثل الله عز وجل أنزل ومن لم يحكم م انزل أ الله فاولئك م الكافرون نزلت بسبب اليهود الذين كانوا قد حمموا وجلدوا رجلا و ا م ر أ ة قد ز ن ا لكن هذه ع م ت كل من ماذا كل من كان حاله كحالهما كل من كان حاله كحال اليهود المبدلين او المغيرين لدين الله او المبدلين لحكم الله جل وعلا فالعام هو اللفظ المستغرق لجميع أ ف ر ا د ه هو اللفظ المستغرق ج م ي ع أ ف ر ا د ه د ف ع ة و ا ح د ة بلا حصر فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا ليكونن أ ق و ا م من أ م ت ي يستحلون الحرير و ا ل ح ر والخمر ة والمعازف والمعازف المعازف هذه ا ل أ ل ف واللام يعني كل المعازف إ ذ ن تستغرق كل أ ن و ا ع المعازف كل أ ن و ا ع المعازف فهذه تستغرق جميع ا ل أ ف ر ا د ا ل آ ن قد ي أ ت ي نص يخصص ويخرج هذا الشيء أ ي ض ا قال الله عز وجل فسجد ورسله وجل وجبريله عدوا الملائكة قال الله عز وجل كل من كان عدو لله وملائكته كل لله من عز وملائكه كل ماذا كل ا ل م ل ا ئ ك ة بعد ذلك قال الله عز وجبريل وميكال. وميكال هذا جبريل وميكال ليس من باب التنصيص إ ن م ا هو من باب ذ ك ر الخاص بعد العام فهؤلاء العلماء قالوا ان هذه ا ل ن ك ر ة النكرة في سياق الاثبات لم يات قبلها نفي وهو ا ل إ م ا م النووي لكن الامام بن حجر ا ل ع س ق ل ا ن ي عليه ر ح م ة الله تعقبه ورد عليه بقوله قال قيل التنصيص عليها من الخاص بعد العام الاهتمام به قال وتعقبه النووي ب أ ن لفظ الدنيا نكر وهي لا تعم في ا ل إ ث ب ا ت فلا يلزم دخول ا ل م ر أ ة فيها وتعقب بكونها في سياق الشرط فتعم إ ذ ن ونظر ا ل إ م ا م النووي عليه رحمه الله من أ ي جانب نظر أ ن ه ا إ ث ب ا ت أ و غير إ ث ب ا ت لكن غيره نظر من ن ا ح ي ة ماذا أ ن هذه فمن كانت هجرته يالله ورسوله ه ج ر ت ه ومن كانت إ ذ ن ما نظر إ ل ى ا ل ن ك ر مطلقا أ ن ه ا في سياق الاثبات أ و ليست في سياق الاثبات إ ن م ا ذكرها ذكر هذه ا ل ج م ل ة في باب ماذا الشرط في باب الشرط وهذه كما قال شا... ك م الامام ق ا ل إ بن حجر العسقلاني رحمه الله ان هذه ا ل ن ك ر جاءت في سياق الشرط ولذلك تعم ولذلك ا ل إ ن س ا ن سبحان الله يعني تجد هذا العالم يتكلم ب م س أ ل ة وذاك العالم لا ينتبه ولا يحيط علما بهذه ا ل م س أ ل ة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ففهمناها سليمان وكنا ل اتينا حكما وعلما ف ا ل إ ن س ا ن يبحث ولذلك أ ل ا ف ا ل إ م ا م ابن تيميه ة علي رحمة الله كتابا جليلا عظيما و إ ن كان صغير الحجم إ ل ا أ ن ه عظيم ا ل ف ا ئ د ة سماه رفع الملام عن الائمه الاعلام وبين يعني اختلاف مدارك العلماء واختلاف مذاهبهم ولماذا خرج كل إ ن س ا ن منهم بمذهب وخرج كل إ ن س ا ن منهم بقول ومع ذلك ومع ذلك أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يقولون ب أ ن أ ق و ا ل العلماء يسوغ اتباعها ولا يجب يسوغ اتباعها ولا يجب ل أ ن هذه ا ل م س أ ل ة اجتهادات مساله اجتهادات ا ل إ م ا م النووي يقول ب أ ن هذا من باب التنصيص من باب ماذا التنصيص و ا ل ز ي ا د ة في الحكم كقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته وغيره يقول هو من باب ذكر الخاص بعد العام من باب ذكر الخاص بعد العام كقوله جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل و م ي ك ا ن جبريل و م ي ك ا ن جزء جزء من ا ل م ل ا ئ ك ة وكقوله جل وعلا إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أ ن العمل الصالح هو جزء من ماذا هو جزء من من باب الخاص بعد العام باب بعد الخاص ذكر لبيان أ ه م ي ت ه باب ذكر الخاص بعد العام لبيان أ ه م ي ت ه أ و أ ن ه من لوازمه أ و من انه من لوازمه كما ذكرنا ذلك في كتاب ا ل إ ي م ا ن وشرحنا لباب ا ل إ ي م ا ن شرحنا لباب ا ل إ ي م ا ن ا ل أ م ر ا ل آ خ ر يعني الذي ذكره أ ه ل العلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم ذكر ه فمن كانت هجرته كان لدنيا ل ه ورسوله ومن كانت هجرته يصيبها أ و ا م ر أ ة ينكحها أ و يتزوجها قالوا هذا أ ي ض ا ذكر أ ن ه ورد على سبب وهو انه ورد على س ب وهو أ ن ه لما أ م ر ب ا ل ه ج ر ة من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة تخلف جمع فذمهم الله عز وجل بقوله إ ن الذين توفاهم م ل ا ئ ك ة الظالمين أنفسهم هاجروا وبعد ذلك هاجر منهم بعض الناس لله عز وجل ولكن كان بينهم من, تهاج من هاجر ليتزوج ا م ر ا ة ولكن بعض الفقهاء يقول ب أ ن هذا الذي هاجر كان يسمى بمهاجر أ م قيس وكان اسمها ق ي ل ة لكن هذا الكلام ح ق ي ق ة كما ذكر المحققين من أ ه ل العلم أ ن ه لا يصح ربطه بهذا الحديث و إ ن كان يناسب هذا الحديث والحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني من كلامه رضي الله عنه وليس مرفوعا إ ل ى الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وهي و هذه ا ل ر و ا ي ة كما يقول بن حجر العسقلاني قال على شرط الشيخين إ ذ ن يعني ذكره صلى الله عليه و سلم س و م ن كانت اجرته لدنيا ي ص ي ب ه او ا م ر أ ة يتزوجها للعلماء فيها ث ل ا ث ة أ ق و ا ل ق و ل ا ل أ و ل أ ن ه من باب التنصيص و أ ن الدنيا هي ن ك ر ة في سياق ا ل إ ث ب ا ت وليست من أ ل ف ا ظ العموم ولذلك ذكر ا ل م ر أ ة بعد ذلك إ ن م ا هو من باب ز ي ا د ة العلم القول الثاني أ ن ذكره صلى الله عليه وسلم الدنيا من باب ذكر سبب الحديث وهو مهاجر أم قيس ق و ل ن ام بأن أن أ الصحيح مهاجر ذلك في قيس ليس من باب ماذا إن مهاجر م ه ا بن قيس ليس في ذلك حديث يعني يربط أ و هذا الحديث لا يصح ربطه بقوله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بنيات و أ ن ه سبب الله لكن هو يناسبه, هو يناسبه وهو من ر و ا ي ة عبد الله بن مسعود وهذه ا ل ر و ا ي ة كما قال عنها ا بن حجر العسقلاني في فتح الباري قال هي ص ح ي ح ة على شرط البخاري صحيحة على شرط البخاري لكن الصحيح أ ن ه ا ليست سببا لقوله صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا تناسب قوله صلى الله عليه وسلم وذكرنا لكم القول ا ل آ خ ر وهو الصحيح أ ن الدنيا ذكرها من باب ذكر الخاص بعد العام و أ ن هذه النكره جاءت في سياق الشرط جاءت في سياق الشرط والنكره في سياق الشرط تفيد العموم والنكره في سياق النفي تفيد أ ي ض ا العموم ومثلنا لكم أ ك ث ر م ر ة ف إ ن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إ ن كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر قلنا شيء نكره في سياق ماذا في سياق النفي والنكره في سياق النفي تفيد العموم وكذلك الدنيا في سياق, النفي في سياق الشرط أ ي ض ا ماذا تفيد العموم فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أ و ا م ر أ ة يتزوجها فهجرته ي إ ل ى ما هاجر إ ل ي ه فالنكره في سياق النفي ا ل تفيد العموم والنكره في سياق الشرط تفيد العموم والنكره هنا لم تات أ ت ي في ي س ق النفي وإنما ا ج ء في سياق م الشرط ذ ا سياق ا في وقول ا ل إ م ا م النووي ب أ ن هذه نكره في سياق ا ل إ ث ب ا ت كلامه لا يصح في هذا الموضع ل أ ن ه ا ليست في سياق النفي ولا في سياق ا ل إ ث ب ا ت و إ ن م ا الكلام أ ن هذه نكره في سياق الشرط أنها نكرة سياق في الشرط فلذلك يجب الانتباه على هذه المساله, يجب الانتباه على هذه المسألة يعني نختم يعني كلامنا بفوائد ذكرها ابن حجر العسقلاني عليه ر ح م ة الله حتى ننهي الكلام في هذا الحديث وبعد ذلك في الدروس القادمه نباشر في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل أ خ ر ي ا ت التي جاءت بعد هذا الحديث قال الامام إ م ل ل ن و و ي ا إ ابن م حجر العسقلاني عليه رحمه ة ا ل ل ق الله و ا س ت د ب ذ ا الحديث على أنه لا ا على ل يجوز أنه إ قال د م م على ع ل ا قبل م ع ر ف ة الحكم ل أ ن فيه أ ن العمل منتفيا إ ذ ا خلا عن ا ل ن ي ة ولا يصح ن ي ة فعل الشيء إ ل ا بعد م ع ر ف ة حكمه ل أ ن الحكم على الشيء فرع عن تصوره تصوره فكيف تنوي شيئا و أ ن ت لا تعرفه فبالتالي استنبط اهل العلم من هذا الحديث أ ن ه لا يجوز ا ل إ ق د ا م على عمل إ ل ا بعد ماذا لبعد معرفته و إ ل ا ا ل إ ن س ا ن الجاهل ما الذي نواه ا ل إ ن س ا ن الجاهل ما الذي نواه قال العلماء مما يستدل و ا من هذا الحديث أ ن الغافل لا تكليف عليه ل أ ن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد الغافل غير قاصد أ ي ض ا قالوا استدل العلماء أ ي ض ا على أ ن من صام تطوعا ب ن ي ة بنيه قبل الزوال يعني ا ل إ ن س ا ن في ن ي ة الصيام النفل يجوز له أ ن ينوي الصيام متى قبل الظهر قبله الظهر بخلاف الفرض الفرض كما سياتي معنا لا يجوز صيامه إ ل ا ب ت ب ي ي ت ا ل ن ي ة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت ا ل ن ي ة فقالوا الذي يصوم قبل الزوال هل ي أ خ ذ أ ج ر من صام ونوى قبل بزوغ الفجر فقالوا لا انما ي أ خ ذ أ ج ر من من وقت ما نوى وانما لكل م ر ئ ما نوى وإنما لكل مرئن لكل ما نوى فبعض العلماء قالوا يستدل بهذا الحديث و بقوله صلى الله عليه و سلم و انما لكل امرئ ما نوى أ ن ه م من وقت ما نوى ي أ خ ذ أ ج ر ه ولا ي أ خ ذ أ ج ر من بيت ا ل ن ي ة في ع ل ا ق ا ل م س أ ل ة فيها خلاف بين العلماء و بعضهم رد عليهم بقوله صلى الله عليه و سلم من ادرك من ا ل ص ل ا ة ركعه فقد أ د ر ك ه ا فقد أ د ر ك ه ا فقالوا كذلك هذا قد أ د ر ك وقت, وقت الصيام ولذلك ي أ خ ذ أ ج ر ه كاملا ك م ا ا ل نوى قبل ماذا قبل الفجر ك م ا ا ل نوى قبل الفجر أ ي ض ا استدل العلماء على أ ن الواحد ا ل ث ق ة إ ذ ا كان في مجلس ج م ا ع ة ثم ذكر عن ذلك المجلس شيئا لا يمكن غفلتهم عنه ولم يذكره غيره أ ن ذلك لا يقدح في صدقه لماذا هذا الحديث ذكر عن عمر الخطاب أ ن ه خطب على المنبر ثم لم يصح من ج ه ة أ ح د عنه غير علقمه و علقمه روى عن عمر الخطاب مع أ ن الذين حضروا هذا المجلس كل أ ه ل المسجد و كل أ ه ل المسجد لم يرو ا هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إ ن م ا ر ا ه نفر و شخص واحد و مع ذلك العلماء أ خ ذ و ا بقوله فاستنبط العلماء استنبط العلماء على أ ن لو لو ان شخصا تكلم في مجلس فيه عشرون فيه م ئ ة فيه م ئ ت ي ن ثم لم يرو هذه ا ل ر و ا ي ة إ ل ا راون واحد ف إ ن هذا الكلام لا يقدح في صدقه و إ ن م ا تقبل وتقبل روايته وتقبل و ر ايضا ت ه أ ي مستدل بمفهومه على أ ن ما ليس بعمل لا تشترط النيه ة ف ي لا تشترط النية تشترط فيه إ ذ ا لم يكن عملا زائدا لا تشترط ا ل ن ي ة فيه ومثلوا على ذلك جمع التقديم جمع التقديم تعلمون أن هناك جمع في الصلوات أن في في السفر وهناك جمع في ا ل ص ل ا ة في ا ل ح ض ر بعذر المطر وعذر البرد الشديد والريح ة ا ل ش د ي د ة قالوا لا يشترط نيه ة نية التقديم إنما تشترط النية لماذا؟ تشترط النية لصلاة التقديم لا التقديم إنما لماذا ا ل يشترط تشترط تشترط ظ ر أو ل ل ص التقديم ة ا ع ص ر لكن لا ش ت ت نية ا ل وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك الذين معه ولو الله الذين كان شرطا صلى عليه ذلك للمؤممين لا علمهم إنه معه به جمع في يذكر إ ذ ن مما يستفاد كما قلنا لكم أ ن ه لا لا لا يشترط ا ل ن ي ة لما لما لا يكون عملا قالوا كالجمع كالجمع كما جمع صلى الله عليه وسلم في غ ز و ة تبوك ولم يعلم أ ص ح ا ب ه أ ن ه ماذا انه سيجمع أ و أ ن ه سيقصر ولذلك يعني المقصود ن ي ة ا ل ض ه ر أ و نيه العصر, العصر أ ي ض ا استدل بعض العلماء كما يقول ابن حجر العسقلاني على ي رحمة الله ل ع أ ن العمل إ ذ ا كان مضافا إ ل ى سبب ويجمع متعدده جنس أن نية الجنس تكفي ان ل ج س تكفي أ ن ن ي ة الجنس تكفي كمن أ ع ت ق عن كفار ولم يعين كونها عن ظهار او غيره كفاره قد تكون عن ظهار وقد تكون عن قتل فلا يشترط التعيين يشترط فلا يشترط التعيين إ ن م ا يشترط في ذلك إ خ ر اخراج ج الكفارة إ ا ل ك ف ا ر ة ولا يشترط ن ي ة تعيين السبب و ل ايضا ش ت تعيين ر ط نية السبب أ من قال ب أ ن هذه النكره في سياق ا ل إ ث ب ا ت كما قلنا لكم ك ا ل إ م ا م النووي وغيره علي ه ر ح م ة الله قال ب أ ن هذا فيه ز ي ا د ة النص على السبب ز ي ان د ة ا ل ص على المهاجر س ب ب أن ا ل مهاجر أ م قيس الكلام قيل الأجلي قيل ونسال ق ي زيد ل ذلك على مسألة ل بعد د ا ي زيدت ا م أ ل ة د ن ي الله و ن س أ ا ل العظيم رب العرش العظيم ان ل العظيم ع ر ش أ ينفعنا واياكم بما سمعنا و إ ن شاء الله في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة سنكمل في كتاب عمده ة الأحكام شاء ا ل ل ونستفيد إن شاء الله نحن وأنتم ا ل ل ه م رب ر ب ا ي و م ي ك ا ئ ي ل و إ س ر ا ف ي ل فاطر السماوات و ا ل أ ر ض عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة أ ن ت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه ا يختلفون اهدنا لما اختلف ف ي من الحق ب إ ذ ن ك انك تهدي من تشاء إ ل ى صراط مستقيم وجزاكم الله خيرا